ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون دخلوا الجنة لا خوف عليكم como وصول ربنا بالحق فهلنا من شفعه افشفع قد خسرو أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق تيول افضل في 6 ايام ثم استعلى العرش يغش الليل نهارا يطلبه حفيثا والشمس والقمر نجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها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 حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء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 كدا. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون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 قال الملأ من قومه إنا لنراك في ظلام ربي وأنصح لكم وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو رجبتم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 كَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَنِ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 وَبَلِّغُوكُم رِسَالَاتِي رَبِّي وَأَنَا لَكُم نَاصِحٌ أَمِينُ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلام لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فائتنا بما تعدنا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 تُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ أَتُجَادِلُونَنِي فِي وَمُؤْمِنِينَ وَإِلَى فَوْدٍ آخَرُونَ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ الله مَا لَكُمْ مِنْ إله ادجعتكم بيلة من ربكم. قد هذه نقلت الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله كروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوءكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. تتخذون من سهولها قصورا وَتَنْحِتُونَ الجبال بُيُوتًا فاذكروا اعلى سيدين قال الملأ الذين استكبروا I'm وتوعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَافِمِينَ فَتَوَلَّى عَنُهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ولكن لا تحب وَنُنَزِّلُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون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 قل جاءتكم بينتكم من ربكم فَأَوْفُوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس أَشْيَاءَهُمْ ولا تبخس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 ذَكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَنَظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ كُنْتُمْ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لم يُؤْمِنُوا يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين <تصفيق> قال الملغ الذين استكبروا من قومه لنخرجا يك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او تعود في ملتنا قال اولوكن كارهين إفترينا على الله كذبا إن عدنا في من لكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا إن عد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 وقال الملؤ الذين, الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جافنين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين وَتَوَلَّى عنهم وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رسالات ربي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا فأي انت الحسن انسحت عفوا وقال قد مس اباء الاضراء وقالوا قد مس اباء أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون صدق الله العظيم